أعو بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يسجد له س وَ في الأ وَ القشت جان جان دوام بوكثر من مما وكان سر عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرب طول الله الذين كفروا قصعت لهم سياهم فَنِيمٌ مَّهْجُولٌ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كلما Quan جنات تجري من تحتها الأنمار يحلون فيه نح اللو في وهدو إلى الطيب من القرى إنَّ لَنَذِيلَكَ فَاوَى وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَذَمَّ جِيدَ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, والمسجد الحرام الذي جعلناه بالله نالِي ضَرَّانِ مَا كَانَ بَيْنِي أَنْ لَا البيت تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَفَاهِر بَيْنِي وا بان اي وَأَن ذِكْرَ اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَالْقُرْآنَ هُدًى وَلَا تَكُونُوا Amin ya ذَٰلِكَ مَا نَّسْيَ عَنْهُ وَيَقُولُ مَا فاقلوا منها وأطاعموا الباب cha Fan one for və Vertinee قام طلع الناس وان في الناس بيرقيا تورجالوا وعدكم وعلى كل ضام يأتي Santo humana pi ورزقهم من بيمة الأنمام فقلوا منها وأطعموا البائس الفقير يَقُوتُ تَفَتَّنْ بِلُقُونُ زُورَكُمْ وَنْيَ وَفُقِلْ بَيْتِ ذلك ومن يغظم حرمات الله فهو غير وَأُحِيِّ لَكُمُ أَنَّامُ إِذَا مَا يَتْلَعَنِقُمُ اللهُ الله الله فَجِئْتَ تَنْبُورِ إِذْ سَمِعَنَّ خنفاء لله غير مشركين بك فَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَسَقَّقُوا طَيْرُ أَوْ تَهُوِي بِهِ <تصفيق> ذلك ذلك ومن يعظم جعال لَوْ كُنْتَ يَا مَن تَعُودُ إِلَى أجل مسمى دَامَ رَزَقُهُم مِّن بَعِيدٍ لَّنَعَمَ